نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك وإصابة سبعة عشر عنصرا من البيككاه المرتدين بتفجير آلية ودراجة مركونتين في الخير وحلب هلك ومصابون من عناصر الجيش النيجيري المرتد بصد هجوم لهم في يوبي البداية من ولاية الشام هلاك وإصابة سبعة عشر عنصرا من البيككاه المرتدين بتفجير آلية ودراجة مركونتين في الخير وحلب من الخير بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من تفجير آلية مركونة على البيكيكي المرتدين على الطريق العام في بلدة ذيبان ما أدى لهلاك ستة منهم وإصابة ثمانية آخرين إضافة لتدمير آلية عسكرية وإعطاب آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين ولله الحمد وفي حلب بتوفيق من الله وحده تم تفجير دراجة مركونة على آلية الرباعية الدفع للبيكيكيها المرتدين في شارع الصناعة بمدينة منبج ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية حلكوا مصابون من عناصر الجيش النيجيري المرتد بصد هجوم لهم في يوبي بتوفيق الله تعالى صد جنود الخلافة هجوما للجيش النيجيري المرتد في قرية ماتاري قرب بلدة غيدم في يوبي واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية العراق من البادية بحول الله وقوته هاجمت مفرزة أمنية قرية المسعدة غربي منطقة بعاج أمس والتي يتحصن فيها عناصر من الحشت العشائري المرتد الذين لاذوا بالفرار فور وصول المجاهدين للقرية ففجر جنود الخلافة منزلين أحدهما للمختار وآخر لأحد الجواسيس ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين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 وعه واضح فعوله سيف مسلوله لنصرة الدين يرمت واضح فعوله الدين نهجها واضح نالكفر فاضح دمانا ضح ترفض الهوني واضح نالكفر فاضح دمانا ضح ترفض الهوني